يا ليل يا صغرا من الليل يا ترى الليل اللي بيستنى العشاق ولا العشاق هي اللي بتستناه يا ليل انتظرتك يا حبيبي ليه ما جيتش ليه ما جيتش في تصدقت العوازل ولا ناوي ولا ناوي ولا ناوي ولا ناوي على البعاد يا حبيبي ده احنا اللي بينا حبي غالي حبي غالي ملوش ثمن له فييتنا نسيف قلوبنا لعبه في ايدينا الزمن والزمن <يام> <الزمن> يا ما يا ما يا ما يا ما <يام> <الزمن> <الزمن> <الزمن> <الزمن> <وصّعني> يا ما يا ما يا ما يا ما شفنا منه الزمان الزمان الزمان وصاني أبوي ويجلي ما يقولش لحد الدين وشيل لوحد الحمول واختار انا محبيني انا اللبو يوسعني وقال لي يا ولدي امشي على قدك هتعيش محبوب يا ولدي وانهويت تفصل التوب لازم تفصل التوب يكون مظبوط وعلى قدر شيلوك الحمول يا ولدي ما تعملش بيها جمل وشيل الحمل اللي على جدا ملكش دعوة بغيرك خليت في حالك وعيش ملكش دعوة بغيرك خليت في حالك وعيش الرزق على الله على الله يا ناس بتقول وتقول يا ناس بتقول وبقول بتطلع وتنزل على ما فيش يا ناس بتقول وتقول لكن في الاساس بتطلع وتنزل على ما فيش يا نازل سوق الرجال يا تشتري الاصيل يا ابو معجه يا اما بلاش في راجل فرحه بيساوي ألف وفي ألف ما بيسواش ابن الأصول لما يتصاحب بيعرف أصول الصاحب أو عغير قصير تصاحب عشان اللي بيحمل Yeah, yeah. يا كل بتيجي من واللي ملعين الجبل. اللي ملعين يا كل الحبه بتيجي منو واللي طالعين الجبل واللي